مَنْ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَقْبَلُ كَتَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ 117. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب 118. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بِهِ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم رَبَّنَا وَأَرْغِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَفِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ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 اتنثنتين واحيت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون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 114. لله الواحد القهار 115. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 116. لا ظلم اليوم 117. إن الله سريع الحساب 118. يوم الآزفة 119. القلوب لدى الحناجر كاظمين